علم اللي يحسبنه ليا من قال طال وعلم اللي قام يمغط لسانه من فمه معنى بعوجهنا لاجل دينار روريال ننتظر من ربنا الخير بلي بل اقسمه ننتظر من ربنا الخير اللي علم اللي من قاع اللي اللي قام يوم خط من مع علم اللي يحسب لنا ليام من قاع اللي طاف علم اللي قام يوم من ثمه مع Azawi ونميز Mai, الرجال لو تجينا ضاحكه لو تجينا مكتمه to our house, ونميز you الرجال لو تجينا ضاحكه لو تجينا مكتمه you و دليا تهبت و من خبا و وحاول و بشر علمه بش نرعلمه اردعه و تمشي عدار ترغمه نفسه على الدار ولا نرضمه نرغمه كل طيب نفتخر فيه لأجله مجال و الردي ينحده و عزمه و انزمه و انجه المقدار ننصدي على كل حق يا إنا بينا الأجواء دخاي برخمة والجهل مدارنا صد على كل حقت يا من خلقنا الله وحنا على طول اللي طيبين إني ربي على وكرمه من خلقنا الله وحنا على طول اللي اللي يحسي بنا اللي يعمل قالي طاب اللي من علم اللي يحسب لنا ليام من قالع طاف اللي قام يمغط لسعنا من فيما معنا اللي يحسب لنا ليام من قالع طاف اللي قام يمغط لسعنا من ثمه مع نبيع وجهنا لا دينار وريال ننتظر رايح فين معزازي ونميز شبه الرجال لو تجينا ضاحكه لو تجينا مكتمه شامخي معزازي ونميز شبه الرجال لو تجينا ضاحكه لو تجينا مكتمه من الصعبات وعزوه من ادهد الجبار محرضتنا عن صدوفة على لحزمة من وصعنا يشتكي ابو ذل ياتهبد وسؤلف من خبر واعترضنا وحاول يرز بشر علمه التعب ونخلي اعوام جته تمشي عداد ترغمه نفسه على الدم ولا نرغمه كل طيب نفتخر فيه لا جاله جاء وارمدي ينحت المقدع رنا على كل حق يكفينا بينا لجوا دي خا وبرخمه وانتهد مدع رنا نصد دي على كل حق يكفينا بينا لجوا دي خا من خلقنا الله وحنا على طول اليا طيبين بفضل ربي علينا وكرمه من خلقنا الله وحنا على طول اليا طيبين بفضل ربي بفضل ربي علينا وكرمه